بل يقولوا عن حجابك لا ورب ل ن ه باب بل يقولوا عن حجابك أ ن ه يفني شبابك و ه و س أ ت ل عليكم طرفا من أ خ ب ا ر ا ل ص ا د ق ة خبر ا ل م ع ت ز ة بدينها ا ل ث ا ب ت ة على ع ق ي د ة ربها ا ل م ل ت ز م ة بحجابها وحيائها ط ب ي ب ة لكنها ليست كالطبيبات تخصصت في أ م ر ا ض بنيات جنسها حتى تحفظ النساء من أ ن يعرفن انفسهن على الرجال م ح ت ش م ة ع ف ي ف ة ط ا ه ر ة وكذلك كان زوجها طبيبا وعلوم الطب تتقدم يوما بعد يوم تسافرت مع زوجها لحضور مؤتمر طبي في إ ح د ى بلاد الكفار ما تخلت عن حجابها يوم أ ن خرجت من ديار المسلمين بل تذكرت قول الله اتق الله حيثما كنت والله في كل مكان يراها خرجت من بلادها إ ل ى بلاد الكفار بكامل سوادها وبكامل زينتها ا ل م س ل م ة هناك في ق ا ع ة المؤتمرات أ و ل ما دخلت هالهم المنظر ذلك السواد العجيب الذي دخل عليهم و ل أ و ل م ر ة ي ر و ن م ث ل ذلك ف ب د أ الهمز واللمس من الكافرين والكافرات أ ك ي د أ ن ه ا ق ب ي ح ة ولولا ط ب ه ا لما ستروها بهذا السواد وهي تسمع لكنها أ ع ر ض ت عن هذا كله وعباد الرحمن الذين يمشون على ا ل أ ر ض هونا و إ ذ ا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه وهي تسمع الهمز واللمس وما أ ث ر ذلك فيها ولا في عزتها ولا في حيائها لما انتهى المؤتمر التففن من حولها و ب د أ و ا يقولون لها لماذا هذا السواد لماذا هذا التخلف لماذا هذا ا ل ر ج ع ي ة لماذا كذا ولماذا كذا قالت أ ز و ج ك ي أ م ر ك بهذا اتلبسين هذا من اجله قالت والله الذي لا اله الا هو لو امرني بخلع السوادي والله ما بقيت معه ل ح ظ ة واحده ة و ا ل ل لو أمرني بمخالفة ربي والله ما بقيت معه لحظة واحدة. اذن م لماذا هذا ولماذا تلبسين هذا السواد حتى ك س ت ر القبح فاخذتهم في غ ر ف ة ج ا ن ب ي ة حيث لا يراها الرجال فكشفت عن وجه ك ب ل القمر. ق ة ك ش ف ت عن وجه ك ب ل ق ة القمر فقالوا لها لماذا تسترين هذا الجمال قالت ل أ ن الله أ م ر ن ي و ل أ ن ديننا يحارب ا ل ف ا ح ش ة ويحارب ا ل ر ذ ي ل ة ويسد كل ا ل أ ب و ا ب التي ت أ ت ي إ ل ى ذلك ف ب د أ ت تحدثهم عن ضرر الاختلاط وعن ضرر الخروج إ ل ى ا ل أ س و ا ق سافرات كافيات ع ا ر ئ ة و ب د أ ت تحذرهم من خطر م خ ا ل ط ة الرجال و ب د أ ت تحدثهم عن أ خ ب ا ر المسلمين و أ خ ل ا ق المسلمين وظى هو الله الذي لا إلا إله في حديث استمر عشرون د ق ي ق ة فلما انتهت من كلامها اسلمت سبع من الكافرات والله الذي لا اله الا هو ما انتهت من حديثها بعشرين د ق ي ق ة الا وقد اسلمت سبع من الكافرات يوم ان تبثت ا ل ص ا د ق ة بدينها واعتدت بحجابها فما بال المؤمنات اليوم ما بال الفتيات ا ت ت ص ا ق ص ن ي م ن ة ويسرع ان الله لا يغير ما بقوم حتى هم يغيروا ما بانفسهم تركت فيكم ما ان تمسكتم ت بهما فلن تضلوا ب ع د أ ب د ا كتاب الله و س ن ة و هذا الكتاب موجود و ا ل س ن ة م ح ف و ظ ة لمن أ ر ا د منكم أ ن يتقدم أ و ي ت أ خ ر ا ف ل ي ق و ل ي ق و ل عن حجابك انه يفني شبابك و ل ي غ ا ل في عتابك ان للدين انتسابك لا وربي لن ت ب ا ل همتي مثل الجبال أ ي معنى للجمال إ ن غدا سهل المنال يثني وربي مثل الجبال الجمال حاولوا ان يخدعوني صحت فيهم ان دعوني سوف ابقى في حصوني لست ارضى بالوجود يا ي انني رمز النقائي سرت اتقوا ضيائي خلف خير ا ل أ ن ب ي ا ء إ ن لي نفسا ا ب ي إ ن ه ا ت أ م ا د ن ي إ ن د ر م ي أ خ ي ه قدوتي في س م ي ا فليقولوا عن ح ج ا ب لا ربي لن أ ب ابالي أنه يفني ش ب